117. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 118. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ولقد آتينا موسى رَقَان وَضِيعَ وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا لِكُرُمْ مُبَارَكٌ أَنْ أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه 117. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 118. قال لقد كنتم أنت الحسن أم أنت من اللعبيين؟ قال به ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهنّ وأنا. فَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ